فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ظِيزًا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا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 إن الذين لا يؤمنون بالأخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنس وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى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 أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الزكر والأنثى من نطفة إذا تنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أونى وأقنا وأنه هو رب الشعرى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضْلَمَ وَأَطْرَأَ وَالْمُأْتَفِكَةَ أَهْوَى فَوَشَّهَا مَا وَشَّى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 فَتَجَهُوا حَيٌّ وَلَا تَبْكُن وَأَنْتُمْ سَامِدُو نَفْسُجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا